بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد على آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس إنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا في النسخة التي عندنا نحن أنه أباحه وهذا خطأ إنه لأن إن تكسر بعد القول لأنه قال يقول الله تعالى ماذا يقول إنه أباح له الجنة وإن تكسر بعد القول إذا قلت قال زيد إن ومن الأخطاء الشائع يقول قال أنه قال إنه نعم يجوز فتح حمزة أن بعد القول بعد إن حمزة إن بعد القول إذا كان القول بمعنى ظن يقول الله تعالى إنه أباح له وليس أباح أعيد إنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغداً أي هنيئا واسعا طيبا ورغدا في اللغة معناها الشيء الكثير الواسع وهو فسره باللازم بمعنى إذا قال لك عش رغدا والمصدر رغدا أي عش في كثرة وساعة ماذا تقتضي هذه الساعة والكثرة تقتضي الهناء إذن هو فساره باللازم لما يقول لك فكل منها رغدا أي كثيرا وأكلا واسعا هذا يقتضي الهناء قال راغدا أي هنيئا واسعا طيبا ولو الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث محمد بن عيسى الدامغاني حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا يعني عيانا فقال اسكن أنت وزوجك الجنة هذا الحديث بهذا السند هو ضعيف بي لكن له طرق كثيرة خرجها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حتى الشيخ أحمد شاكر صحح إذن قال أرأيت آدم أنبيا كان قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا يعني عيانا أي كلمه مباشرة وهنا كثير ما يتساءل أحدنا نقول مثلا إن الله تعالى قد كلم آدم وقد كلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غير مرة وكلم موسى وكلم غيرهما فلماذا لقب موسى عليه السلام بكلم الله وقال الله تعالى في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما فما وجه تخصيص موسى عليه السلام بهذا الوصف أي أنه كريم الله وأن الله كلمه تكليما بما أن الله تعالى قد كلم غيره فلماذا خص موسى عليه السلام بهذه الصفة كريم الله أو بأنه كلمه الله تكليما فالجواب فيما يبدو الله أعلم أنه ما من نبي إلا أوحى الله إليه عن طريق جبريل عليه ما فيش نبي إلا كان الوحي إليه من طريق جبريل إلا موسى عليه السلام ما أرسل الله إليه جبريل مباشرة ناداه بالواد المقدس عندما أتى الواد يتكلم الله مباشر يا موسى إني أنا الله و tonnes الوحي إليه من طريق اله مباشرة فمن هنا خصة لذلك قال الله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وأكلامي لاحظي نربط الرسالة بcode email كأنه الرسالة كانت عن طريق من الله سبحانه وتعالى مباشرة لا كغيره من الأنبياء الذين أوحى الله إليهم عن طريق جبريل ملك الوحي إلا موسى عليه السلام الله تعالى إنه schme pledge لذلك خصة بهذا أن كلم الله موسى تكليما أي بالوحي وإلا لا وجهة لتخصيص موسى عليه السلام بالتكليم بما أنه تكلم غيره هنا كلمه الله قبلا يعني عيانا فقال اسكن أنت وزوجك الجنة وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض والأكثرون على الأول وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدارية القولة بأنها في الأرض وسيأتي تقرير ذلك في صورة الأعراف إن شاء الله تعالى قبل أن يبحث أحدنا في هذه المسألة يجني أي ثمرات يجنيها الباحث في هذه المسألة ولما تقرأ كتب العلماء عندما يناقشون هذه القضية تجدهم يعني يطيلون الكلام فيها يذكرون أدلة القائنين بأنها في الأرض وأدلة القائنين بأنها في السماء أدلة القائمة أنها في السماء هو الأصل أن الجنة إذا أطلقت فيرد منها جنة الخلد يعني الجنة التي في السماء زد إهبطة منها يختضي أنهما كان في السماء زد حديث الشفاع معروف وهل أخرجكم منها إلا أبوكم دل على أن الحديث عن الجنة المعروفة والشيء بالقرين يذكرون لك الأدلة تحن في الحقيقة كلها ضعيفة إنما يستدل فقط بشيء واحد هي الصفات التي ذكرت في الجنة هذه عادم من في عن جنة الخلد جنة الخلد يتدخلها الإنسان لا يخرج منها لا يقع فيها كذب لا يقع فيها الحسد لا يقع فيها, لا فيها مثل هذا النقاس جاوب يقول كل الصفات الواردة في الجنة الواردة يوم يوم القيامة إنما وصفها الله بهذه الأوصاف عندما تكون دارة جزاء وهنا ما دار جزاء هنا راهي دار ابتلاء جعل الله آدم في هنا لماذا؟ اختبارا إذن هنا الجنة التي تبتت لها الصفات, الصفات العظيمة أنه لا يقع إذا دخلها الإنسان لا يخرج منها ان لا يقع فيها حسد ولا بغض ولا كذب هو وقع فيها أكبر الكاذب هنا الشيطان آتى وسوس إليه وكذب عليه وحسده إذن وشن تقولوا هذه الصفات العظيمة للجنة إنما تثبت إذا كان دار جزاء وذلك يوم القيامة فلا يرد علينا هذه الأدلة التي ذكرها ما هي الثمرة المجنية؟ ارجعوا لمفتاح دار السعادة تجدون ابن القيم رحمه الله يذكر لك فائدة فيها وهي فائدة دعوية وعظية ليست فائدة عملية عقادية لكن من ناحية الوعظ من ناحية تصحيح الفكر تاع ابن آدم أن الفكر تاع ابن آدم يتغير إذا قرأ الفائدة لأنك إذا اعتقت أنها جنة في الأرض لن يؤثر ذلك فيك شيئا سكن في الجنة في الأرض أخرج منها أين الشوق أين الحنين أين تحصر ما فيش لكن إذا أعتقدت أنها, في أنها جنة الخلد التي هو إله المتقون فإذا الإنسان يبقى دائما يعمل للرجوع إليها يبقى دائما للرجوع إليه وهذا والسر في تغير الخطاب لأن الله ماذا قال إني جاعل في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض وبعد إذن ربي بعد السجود الملائكة لآدم وقلنا يا آدم وسكون أنت وزوجك المفروض المفروض كانت تبع السياق تعالى القرآن وسكون أنت وزوجك الأرض إني جاء في الأرض يا خليفة علش تقول إني وسكون أنت وزوجك الجنة فهنا جعل الله تعالى الجنة هذه ما مر يعني خالق آدم بش ينزل الأرض لكن أراض الله أن ينزله أن يدخله الجنة قبل كل شيء حتى يشرب من أنهارها ويتمتع بأشجارها فيحن إليها إذا أخرجها منها والصفة التابتة في الإنسان أنه دائما يحن إلى أول منزل دائما تبقى تحن إلى أول مكان نزلت فيه ولو كان نزل إلى الأرض ما يكونش هذا الحانين فلما أدخله الجنة يكون هذا الحانين دائما إليها فيعمل الرجوع إليها هذه الفائدة الوعظية التي يستفيدها المسلم من هذه المسألة أنك أيها المسلم قد أخرجت من دار لا بد من الرجوع إليها ومن الذي أخرجك منه هو هذا إبليس إذا كيأتي كي ابن القيم رحمه الله بأبيت رائعة جدا في مفتاح دار السعادة يقول لك نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول منزل في الأرض يسكنه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي ترجعون إلى, إلى مفتاح ذر سعادة وتسجلون هذه الفائدة العملية التي يستفيدها المسلم من هذه المسألة يبقى أنه لم يقل أحد من أهل السنة الأوائل من السلف أنها جنة, جنة في الأرض شوف لمن نسب القولة بأنها في الأرض إلى القادرية والمعتزينة فدل على أنه لم يقل به أحد من السلف قال وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى وسياق الآية يقتضي هذه مسألة اللولة انتهى منها الآن مسألة أخرى وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم قال ثم ألقيت السنة السنة هي بداية النوم النعاس ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره ثم أخذ الظلعا أو ضلعا يجوز ثم أخذ ظلعا من أضراعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ظلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وروحي في نسخة زوجته لحمي ودمي وزوجتي وفي نسخة لحمي ودمي وروحي فسكن إليها فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ظلعه فسألها ما أنت؟ قالت إمرأة قال ولم خلقت قالت لتسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم قال سميت حواء قالوا ولم حواء قال إنها خلقت من شيء حي قال الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغضا حيث شئتما مسألة الثانية هذه هل تم خلق حواء قبل وبعد ذلك أدخل آدم وجوجه الجنة ولا أدخل وحده الجنة ثم وجد حواء كما ذكر إذن قولان في ذلك سياق الآية تعال بقى لوش يقتضي يقتضي وقلنا يا آدم مشكن أنت وزوجك الجنة لكن يمكن لقائن أن يقول ان هناك اختصار يمكن وخاصة أن الصورة هذه قصة آدم مبنية على مبنية على الاختصار شفنا الاختصار كأن حاجة لم تذكر هنا هناك شيء لم يذكر مهم جدا وهو ميثاق الفطرة لم يذكر إذن الله تعالى لا يذكر كل شيء لم يذكر أهم شيء يريد إخبارنا عنه وشنو هو أنه تم خلق آدم تفضيله على الملائكة إسكانه الجنة طرده منها ولا يريد أن يذكر التفاصيل يمكن أن يجيب قصد أن ابن عباس رضي الله تعالى صح عنه كما يذكر الحاف بن حجر أنه قال بأن آدم عليه السلام أسكن الجنة فنام فيها فقام فوجد مرأة وهي حواء لكن شو هذه الأخبار التي ذكرها التي تقول بأن حواء خلقت قبل أن يدخل الجنة قالك من أهل التوراة من أهل الكتاب إذن هذا لا يأخذ عنهم أين الاختصار وأدخل الله آدم الجنة وخلق له زوجه فيها بعدين ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة يعني أنت إذا قلت أسكن ليس بالضرور أنك خارج الدار يمكن أن أدخلك الدار بعد أن أقول لك يا أخي أسكن الدار فهمت إذن لا يقتضي وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك لا يقتضي أنه ما كان فيها ظاهر الآية لا يفيد هذا عندما يأتي يقول لك ظاهر الآية يفيد أقول لا الظاهر لا يفيد يمكن أن يقول قائد. الله أسكن آدم الجنة وحده ماشى فيها بعدين خلق الله حواء وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وهذا هو الأقرب, وهو هو الأقرب والله أعلم إذن قلنا آثر بن عباس رضي الله تعالى عنه هو لم يذكره على كل حال ذكر عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن آدم عاش في الجنة ثم نام فخلقت له زوجه على كل حال لا يهم خلقت قابل ولا بعد هذا لا يهم وأما قوله ولا تقرب هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم وهذا الصيغة ولا تقربة تضيفه إلى النصوص التي لا تنهى عن الفعل ولكن تنهى عن قربه أبلغ الصيغة منه هي الاجتنام بعض الجهلة قال قوله تعالى عن الخمر فاجدانبوه قالك ليس تحريم أين التحريم؟ هذا الجهل باللغة لماذا؟ إن هذا نهاك عن الاجتنام وهو عدم القرب فما بأولا ينهاك عن الشرب ولاحظوا الخمر نهينا عن بيعها عن شرائها عن حملها عن أن تكون أي طرف في رواجها إذن ولا تقرب الله لم ينهى عن الأكل ما قالش ولا تأكل من هذه الشيء. ولا تقرب هذه الشجرة وهذه من أبلغ صيغ النهي هي الاجتنام وأما قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. فقال السدي عن حدثه عن ابن عباس الشجرة التي نهي آدم عليه السلام هي الكرم وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بنه بيرة ومحمد بن قيس وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ولتقرب هذه الشجرة هي الكرم وتزعم يهود أنها الحنطة وقال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل بن صامرة الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا النظر أبو عمر الخراز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهي, آدم أو التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة وقال عبد الرزاق أنباء بن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هي السنبلة وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن مجاهد عن ابن عباس قال هي البر وقال ابن جرير وحدثني المثن بن إبراهيم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة, عطف والشجرة التي تاب عندها آدم فكتب إليه أبو الجلد سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتون هذا أبو الجلد معروف عنه في استرجمته أنه يقرأ التوراة كثيرا مثل كعب الأحبار كعب الماتع كان يقرأ كثيرا من التورات إذا رأيته في الرواية الحديث فهو ثقة لكن لا يؤخذ عنه الغيبيات مثل هذا إذا تحدث العالم الجليل الثقة بشيء من غير سند عن شيء لا سند له فلا يؤخذ منه إذن أبو الجلد يحكي عن شيء لا يمكنه معرفته إلا بنقل صحيح وهذا مما لا نجده في هذا الآخر خاصة أنه ينقل عن بني إسرائيل ثم أين الشجرة ش... التي أكل منها آدم قال وش قال هو صح. شجر... هل هناك شجرة تابة عندها ليس ما صح كان الشجرة هناك شجرة تابة عند آدم فهذه آثار مروية عن بني إسرائيل لا يلتفت إليها قال وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن نبه وعضية العوفي وأبو مالك ومحارب بن ديثار وعبد الرحمن بن أبي ليلة وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمني عن وهب بن بنبه أنه كان يقول هي البر ولكن الحبة منها في الجنة ككولا البقر كولا جمع كوليا الناس تخطئ تقول كيلا لا هي كوليا وكولا ككولا البقر وألين من الزبد وأحلى من العسل وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي مالك ولا تقرب هذه الشجرة قال النخلة وقال ابن جرير عن مجاهد ولا تقرب هذه الشجرة قال تينة وبه قال قتادة ابن جريج وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث وقال عبد الرزاقي حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن مهدي إيه مهدي أقرب عدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهدي هذا هو المشهور عدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت وحب بن بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة وناهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة غصونها متشاعب بعضها في بعض وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهن وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته طبعا هذه كلها آثار لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها فهذه أقوال ستة في تعيين هذه الشجرة قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة وقد قيل كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم هذا أحسن ما قيل في هذا النصوص المطلقة تبقى مطلقة لا يجوز تقييدها الله تعالى أطلق ولو كان هناك فائدة في تعيينها لذكر قال وكذلك رجح الإبهام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره وهو الصلاة وقوله تعالى فأزل لهما الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزالهما, فأزالهما أي فنحاهما ويسح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتاده فأزلهما أي من قبل الزلل فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزل لهم الشيطان عنها أي بسببها كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك فأزل لهم إذا قلت بمعنى أزال لهم الكلام واضح الضمير يرجع على الجنة فأزال لهم عن الجنة وإذا قلت أزل بمن الزلل هو الخطأ فأزل الشيطان عنها. أي بسببها فأزلهم الشيطان بسببها أي بسبب الشجر يعود الضامر على الشجر وعن تأتي في اللغة بمعنى بسبب مثل هذا يؤفك عنه من أفك كذا قوله تعالى في قصة هول وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أي وما نحن بتارك آلهتنا بسبب قولك إذن قلنا عن تأتي بمعنى سبب أتكرنا أمثلة عن ذلك وورد وارث القران يجوز تفسير الايه بالمعنيين مثل قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا هنا يقول لك فيها على الاصل بانها ظرفيه تعود يرجع الضمير الى الجنه ضمير ارجع الى الجنه الى يسمعون في الجنه لغوا ولا تاتيما كي الغفلاه الهاء ترجع للخبر وفي بما نسب يعني يسمعون بسببها لغوا ولا تاتيما مو مثل خمر الدنيا خبر الدنيا اذا شربها الانسان غير يقول اللغو والتاثيم اذا هنا كي لك قولان ولا له ما يمكن أن يكون صوابا فيذكرهما معنا فهنا فازلهما اما بمعنى ازالهما او اوقعهما في الزلال بسبب الشجر قال ولهذا قال تعالى فاخرجهما مما كان فيه كانه هذه الزياده فاخرجهما مما كان فيه ترجح القول الثاني على لو كانت تقول فازالهما عنها محاهما عن الجنه ليش يجي يقول فاخرجهما مما كان فيه يصير فيه تكرار فأخرجهما من الجنه فأخرجههما مما كان فيه لكن يحتج لكن القول الثاني يكون اقرب اذا قلت فاجل لهما اي اقعما بالزلل بسبب الشجره فاخرجههما مما كان فيه وهي الجنه على جر شوف قلب بن قال على تقت قال كان يستدلوا القول الثاني لكن اذا فسرت تذكر القولين مع فاخرجهما مما كان فيه أي من اللباس المنزل الرحب والرزق الهنيئ والراحة وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين أي إلى وقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَوَهْبِ بِبْنُ مُنَبِّهِ وَغَيْرِهِمْ هَا هُنَا يمكن تقول وغيرهم أي من غير السدي وأبي العالية وتقول وغيرهم وقد ذكر المفسرون وغيرهم يعني أصحاب السير وأخبار البدء الخليقة يمكن وغيرهم معطوف على وقد ذكر المفسرون وتقول وغيرهم معطوف على السدي وأبي العالية وابن المنبِّه وغيرهم هنا اخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف فهناك القصة أبسط منها هنا والله الموفق يشير إلى ما يوجد في التوراة من قصة الحية وأن إبليس اختبى في حية ودخل الجنة وغير ذلك قال وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله ها هنا حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة يشتد بمعنى يجري يجري في المشي ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا بمعنى ها هو الصفاء وها هو المروى بكري كان شغل واد من حضر تحبط فيه كي تنزل تجري فيه شوي إذن الشد هو سرعة في المشي يشبه الجري قال جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني تفر فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء هذا الحديث لا, انه لا يصح قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة أربع وخمسين ومئتين حدثنا سليمان بن منصور بن, بن منصور بن عمال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن, عن أبي بن كعب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك قال يا آدم أخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو خلقت مثلك من الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بالويه هو من الأخطاء الشائعة عند المحدثين أنهم يجعلون كل اسم ينتهي بويه يغيرونه يقول لك ما تقولش ويه وينما يقول اسم ليه خلاص سيبا ويقول ويه يقول سيبويا راهويا قالت لأن ويه اسم الشيطان أين لكم هذا حديث موضوع هذا حديث موضوع لا يصح إذا عرفنا أن هذا الحديث موضوع لا يصح فنترك الأسماء على ما هي عليه يسحقنا راهويا وقال سيبا ويه وهذا بال ويه أو بال ويه حدثنا أبو بكر بن بالويه أو بالويه عن محمد بن أحمد بن النظري عن معاوية بن عمر عن زائدة عن عمار بن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة ثلاثون ومئة سنة من أيام الدنيا وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة وقال السدي قال الله تعالى مما هذه الآثار كلها أيضا لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها لماذا؟ لأنها ليست صحيحة حيث السند ثم حتى لو صحت فهي مما ينقل عن بني إسرائيل في الظاهر وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق, الورق الذي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفا على الجنة حين أخرج منها وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أهبط آدم من الجنة بدحن أرض الهند دحنا بلد معروف بالهند في, في التوراة اسمه دهنج بدحنا أرض الهند وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جارير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال اهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف وعن الحسن البصري قال اهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال طبعا بنوا على هذه الآثار الموضوع قال لك لما التقى آدم وحواء التقوا في جبل عرفة سمع عرفة وأهبطت الحية بأصبهان حتى الحية جعلها مكان وأهبطت الحية بأصبهان روه ابن أبي حاتم وقال أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث محمد بن سعيد حدثنا محمد بن سعيد حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمر بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن بن عمر قال أهبط آدم بالصفى وحواء بالمروة وقال رجاء بن سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه متأطئا رأسه وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء وقال عبد الرزاق قال معمرنا أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز بن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها راه مسلم والنساء وقال الرازي اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه قبل أن نقرأ أكلام الرازي لا بد أن نبين أن هذه الآثار كلها لا تصح إلا الحديث الذي ذكره ما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ولا مرة عن الأرض التي أخبط إليها آدم وأين التقيا أبو ذر سأل عن آدم أنبياً كان لماذا؟ لأن إثبات الأنبياء من أركان من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء فسأل كان نبياً أم لا؟ شوف يسأل عن ما ينفعه هذه الأشياء التي لم تنف... لا تنفع ولا مرة صحابي واحد على كثرة حرصهم الخير لم نرى أحداً سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لذلك انسان لا يلتفت إلى هذه الآثار لأن كلها لا تصح من حيث السند وما صح إلى بعض الصحابة فهو منقول عن أبي الجلد وعن كعب الأحبار وعن غيرهم ممن يأخذ عن بني إسرائيل نكمل قال الرازي رحمه الله اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجهه الأول أنما يتصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصر قال الشاعر يناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد شوف العبارة إنما يتصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجر شديد من المعاصر لديكم أنما يقول لي عنده من هذا وصحيح إن, أن الذي يتصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة هذا الذي تصور ما جرى من آدم بهذه الزلة الصغيرة. كان على وجر شديد أي ليه تخير واشصرا الآدم من هذا العقاب الصعب جدا من أجل زل صغيرة كان على وجل شديد أن من تصور كان على وجل شديد يتخيل هذا الشيء يكون على وجل شديد من المعاصر وجاب الأبيات الرائعة هذه وقال ابن القاسم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم قال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال كنا قوما من أهل الجنة فسبان إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها هذه الثمراء العملية إذا اعتقت أن تلك الجنة هي جنة الخل فإن قيل فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقول الجمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هناك طردا قدريا والقدري لا يخالف ولا يمانع فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية كانتكم هذه العبارة في الأرض لا في السماء الفرود يقول في السماء لا في الأرض فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء هذا كلام شكون من يقول إنها في الأرض كما يقول الجمهور المنوعة فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة التي في السماء وقد طرد منها هناك طردا قدريا والقدري لا يخالف ولا يمانع كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة إنه دخل في فم الحية إلى الجنة يعني الذي يقول إنه دخل فم الحية كانه ينسب الله تعالى إلى وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهم وهو خارج باب الجنة وهو خارج باب الجنة وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهم وفي الأرض وفي السماء ذكرها الزمخشري وغيره والذين ندين الله به أنه وسوس إليهما كما يوسوس لابن آدم لماذا لأنه لما حدث ذلك الحوار فبعزتك لأغوينهم أجمعين يبدأ الإغواء من من آدم عليه السلام هنا الله تعالى سلط الشيطان على آدم وبنيه مكنه من الوسوسة قال أنظرني إلى يوم يبعثون يبدأ من الآن فهم؟ لم يطلب بعد من الجنة بمعنى أنه لي وسوس لآدم طرد منها مكرما لا موسوسا قال خرج منها مدؤماً مدحورا طرد منها مكرنة لكن هل يدخلوا موسوسا قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إذن الطرد جاء قبل طلب الإنظار قال خرج منها مذؤما مدحورا خلاص آمر الله تعالى الشيطان بأن يخرج من الجنة لكن بعد ذلك وش قال له إبليس أنظرني إلى يومي يبعثون قال إنك من المنظرين لما أنظره من أين يبدأ الإغواء وهذا التمكين من آدم وذريته من آدم فوسوس له لا بد أن يكون له قارين يبقى النص عام فكان لآدم عليه السلام إبليس هو قارينه فوسوس له بما وسوس إليه وحدث الذي حدث لا داعي لأن نقول إنه كان خارج باب الجنة ولا هو في الأرض ولا خارج في السماء ولا دخل الفهم الحية نعم إنما جاء الطرد لآدم كما قال مكرما لكن لم يمنع من دخول الجنة بعد طلب الإنظار لا يمتنع أن يدخلها موسوسا لآدم عليه السلام انتهى هذا الكلام وقد أورد القرطبي هنا أحاديثا في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد هذا القرطبي رحمه الله لما اعتمد على تلك الآثار الواهية في ذكر الحية عقد فصلا. في حكم قتل الحيات والحيات وهاش من شرها مدام أمرنا بقتلها ولكن كأن الشيطان ماذا فعل فعل ذنبا وتمكن من تلبيس على الناس بأن يبرأه من ذنب وينسب هذا الذنب إلى الحي بل إلى حواء فتوراة تزعم أن حواء هي التي وسوس هي التي حرضت آدم عليه السلام على أكل الشجرة وغير والله أعلم ثم قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ورؤية هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب بن وخالد بن معدان وعطائن الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بن بني تميم قال أتيت بن عباس فسألته قلت ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه قال علم شأن الحج وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير وفي رواية أخبرنا مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا رب خطيئة التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك قال فكما كتبته علي فاغفر لي قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وقال السدي عن من حدث عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال قال آدم عليه السلام يا رب ألم تخلقني بيدك قيل له بلى ونفخت في من روحك قيل له بلى وعطشت فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك قيل له بلى وكتبت علي أن أعمل هذا قيل له بلى قال أرأيت ان تبت هل أنت راجعي إلى الجنة قال نعم وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال صحيح الإسنادي ولم يخرجاه وهكذا فسره السدي وعطية العوفي وقد روا ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا فقال حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أرأيت يا رب انتبت ورجعت أعائدي إلى الجنة قال نعم فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطع وقال أبو جعفر الرازي عن الربي ابن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال إن آدم لما أصاب الخطئة قال أرأيت يا ربي إن تبت وأصلحت قال الله إذن أرجعك إلى الجنة فهي الكلمات ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى فتلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال الكلمات اللهم لا إلها إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إلها إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقوله من ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الآية وقوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى غفر الذنوب ويتوب على من يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم نرجع هذا الفصل الذي عقد في تفسير هذه الآية أحسن ما قيل هو رأيتم إلى الأقوال التابعين الذين ذكرهم عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالي إلى غيره كلهم فسروا القرآن بالقرآن ولابد أن نستحضر المقدمة ابن كثير يفسر القرآن بالقرآن والسنة فما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه يا ربنا إننا ربنا ضرمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين لكن الله انظر كيف نسب الخير إليه فتلقى آدم كلمات من ربه الله هو الذي ألهمه إياه وعلمه إياه من رحمته ورطفه يعني لا بحوله وقوته يعني الله حتى أن الله في مشهد هذا الطرد لا يريد أن يغلب غضبه على رحمته مشهد الطرد من الجنة مشهد عصيب لكن الله أراد أن يبين أن رحمته سبقت غضبه من أين؟ ليس لأنه تاب عليه هو الذي وفقه إلى تلك الكلمات فتاب عليه إذن رحمته سابقت غضبه أحسن ما يفسر أما الآثار التي ذكرها هل هذا الشيء كتبته علي هذه كلها مما لا يمكن ذكره في تفسير هذه الآية يفسر القرآن بالقرآن الكريم انظروا إلى قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه نحن نعرف أن الذين أكل من الشجر آدم وحوى لكن فتلقى آدم, ما آدم وحواء من ربهما كلمات فتاب عليه ونسب الأمر إلى آدم وحده هو المسؤول عن المرأة إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما للزوج من الجنة فتشقى فتشقى نسب الشقى إلى آدم فلا يخرجنكما للزوج من الجنة فتشقى قال العلماء من هنا استنبط أن الزوج هو الذي يحاسب المسؤول عن زوجته نعم حواء دخل في الإثم لكن من هو المخاطب؟ هو الرجل بخلاف التوراة والإنجيل لذلك المخاطب إلى حواء هي السبب الرئيس وهي ثم قارب التوراة للإنجيل فتلقى آدم من ربي كلمة فتابع عليه مباشرة والإنجيل والتوراة تشيطون أن هذه المعصي التي اقترفها آدم وما لها من معاصي كان لابد من تكفيرها بماذا؟ بصلب ابن الله نحن نشوف عقيدتنا تاب تاب الله عليه ولكن هؤلاء جعلوا قصة للحادثة هذه كفارتها أن يصلب المسيح الذين يزعمون أنه ابن الله تعالى الله عن ذلك إنه التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فطبعا هذه المسائل تحتاجها في مسائل فقهية من أتى مرأته في نهار رمضان عليه كفار أهل الزوج لا الرجل هو الذي يخرجها رجل هو الذي يخرجها دائما المسؤول عن ذلك هو الرجل أقول الفقهة إذا كانت المرأة هي التي أغرطها وهي التي طالبت منها لا هذا كله مرفوض لماذا لأنه ترك الاستفصال في حكاية الحال ما قال لش هل زوجتك هي التي أغرطك هل زوجتك هي التي طالبت منك لا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشر وجه الخطب إلى الزوج هو المسؤول ولو كانت المرأة مشاركة في الزوج هو المسؤول هذه قاعدة أنت تديها من تفسير القرآن الكريم هنا وتستصحبها في مسائل فقهية تحتاجها في حينها سواء في الكفارة إيتي المرأة ويحائف كفارة إيتي في نهار رمضان وغير ذلك يستصحب مثل هذه الأشياء ويعضض بها مذهبه في تلك القضاء إذن هذا أحسن ما قيل في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه إنه التواب نكمل قراءة هذه الآية شرح تفسير هذه الآية ونقف قال الله تعالى قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلخوف عليهم ولهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمرادوا الذرية. يعني هذا الإنذار موجه لآدم وحواء وإبليس لكن يدخل في الخطاب أيضا الذرية إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسول كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء الرسل والبينات والبيان وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحسن الهدى القرآن وهذان القولان صحيحان. وقول أب العالية أهم بمعنى أحيانا نذكرون التفسير بالمثال محمد صلى الله عليه وسلم مثال قرآن مثال لكن الأعم هو ما قال الأنبياء والرسل والبينات والبيان أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولهم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طاها قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو شاهدوا هنا الخطاب اهبطا الخطب لي هنا لأدم وإبليس حواء ما يش مذكورة أصلا اهبطا تدقل بلي أدم وحواء ياك لا هنا آدم وإبليس كيش عارفنا بعضكم لبعض عدو حواء لم تذكرك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى كما قالها هنا والذين كفروا وكذبوا بآيتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خاردون أي مخلدون فيها ولا محيد لهم عنها ولا محيص وقد أورد ابن جرير رحمه الله ها حديثا ساقه من طريقين عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان للخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أوذن في الشفاعة وقد رواه مسلم لماذا أتى بهذا الحديث؟ نقول أراد أن يفسر الخلود مع أنه واضح أما أهل النار الذي هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن لهم أذن في الشفاء يعني أراد أن يرفع اللبس عن كلمة الخلود أنه ليس على عمومه وإنما هو خاص بمن كتب الله عليهم الخلود وهم أهل الشرك إذن قال أما أهل النار الذين هم أهلها أراد أن يخصص هذا النص إذن الخلود خاص بمن؟ بالكفار لا بجميع العصات وذكر هذا الحديث الذي قرأناه قال وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول يعني هناك هبوطان الهبوط الأول طبعا يستدل الجمهور الذين قالوا إن الجنة هي جنة الخلد يستدلوا بهذا الهبوط الأول قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم فيها مستقر متاع إلى حين قالك هنا الإنذار اهبطوا منها جميعا فيما يأتي أنكم مني هدى هنا ذكر الإهباط الثاني هذا لما ترتب عليه من خبر ثاني وهو أنه سيرسل لهم الكتب سيرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويترتب العذاب على العصات والكافرين والثواب على التوقات والموحدين إذن الهبوط ذكر مرتين لما ترتب عليه من معنى مغاير لا أنه ثمة هبوطين اثنين لهبوط واحد إنما ذكر مرتين للمغايرة بين الجزائين الجزائي لهبوط الأول الذي ذكره غير الجزائي الثاني هذا أحسن ما قيل قال وزعم بعضهم إنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم والأصل عدم التوكيد وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض ذكره هبوطين اثنين قادم والصحيح الأول والله أعلم يعني ان الهبوط هو واحد ذكر مرتين لما ترتب عليه من معنى مغاير فهم الله تعالى أعلم وعز وأكرم وهو الهادي للتي ها أقوم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إلا, إلا أنت أستغفرك وتوب إليك وبارك الله فيكم السلام عليكم